أن يقدموا لكم سلسلة من دروس شرح كتاب من كتب علم الأصول وهو كتاب البلبل للإمام نجم الدين الطوف الحنبلي وهذا الكتاب مختصر من كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة لفضيلة الشيخ الشريف حمزة ابن حسين الفعر نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الدرس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه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 في تدريس كتاب من كتب علم الأصول وهو كتاب البلبل للإمام نجم الدين الطوفي الحنبلي وهذا الكتاب كتاب مختصر للكتاب المعروف المشهور كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب كتاب المغني وقبل أن نشرع في الكتاب نود أن نعطي فكرة عن علم الأصول ونشأته وأطواره التي مر بها حتى نكون على بينة من العلم الذي نلج اليه باذن الله وقد درج العلماء رحمهم الله على التعريف بموضوعات العلوم وتواضعوا على عدد من الامور اصطلحوا على بيانها وذكرها في مقدمات العلوم حتى يكون الناظر فيها على بينه مما ينظر فيه وكل ذلك حتى يتصور ما يريد أن يدخل فيه تصوراً كافياً ولذلك فإنهم يذكرون في مقدمات العلوم ما يسمى بالمبادئ العشرة وهذه المبادئ إنما ذكروها لأنها تعين على التعريف بموضوعات العلوم وبيان أصلها واستمدادها وقد نظم بعض العلماء هذه المبادئ العشرة في قوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبه والواضع والاسم الاستمداد حكم ساطع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن حوى الجميع حاز الشرف وهذا البيت الأخير يشير إلى أن هذه الأمور العشرة ليست متفقا عليها بين العلماء في المبادئ فبعضهم اكتفى بجملة من هذه وبعضهم ذكر كل هذه المبادئ العشرة وأهم ما في هذه المبادئ أيها الاخوه التعريف وهو ما أشار إليه بقوله الحد وموضوع العلم واستمداده وحكمه وعلم الأصول أيها الاخوه علم اسلامي اصيل لم يوجد لامه من الامم علم يماثله وقد نشا هذا العلم في عصور الاسلام الزاهره ولم يدون الا بعد ان ظهر التدوين في العلوم الشرعيه كما هو معلوم لديكم فإن التدوين في العلوم الشرعية قد تأخر برهة من الزمن نظرا إلى أن الاعتماد كان في أول الأمر على حفظ الصدور ونظرا إلى أن هذه العلوم لم تتشعب ولم تتنوع بالشكل الذي صارت عليه فيما لحق ذلك من ازمنه ولذلك لم يحتاج الصحابه ولا التابعون الى تدوين هذه العلوم ولكن في نهايه عصر التابعين والاعصر التي لحقته بدات الحاجه الى التدوين فدون فدونت العلوم ومن جملتها علم اصول الفقه كيف نشأ كيف وجد هذا العلم الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا علومهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عاصروا تنزل الوحي وعاصروا تطبيق الأحكام وعاصروا بيانها وحصلت لديهم ملكات قوية مستندة إلى فهمهم أولاً في اللغة وإلى دقة ملاحظتهم فيما كانوا يتأملونه من تنزل الشريعة ومن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لها وغني عن البيان أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا جميعاً من العلماء وهذه مسألة لازمة لكل عصر فلا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد في عصر من العصور أن يكون أهله جميعا من العلماء الراسخين وإذا لم يتحقق ذلك في جيل الصحابة وهم خير القرون وخير الأمة بعد نبيها وهم من اصطفاهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه وتبليغ شرع الله تبارك وتعالى فإنه لا يمكن أن يتصور بعد ذلك في جيل من الأجيال وفي زمن من الأزمنة أن يكون أهله جميعا من العلماء الراسخين وكان المفتون من الصحابة والعلماء الذين يبينون للناس شرع الله كانوا في جملة الصحابة قلة وإن كان عددهم كافيا بحمد الله لبيان شرع الله الذي أنزله على عباده وقد تفرق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أعني العلماء منهم تفرقوا في الأمصار الإسلامية وانتقلوا إلى مناطق متعددة مع حركة الفتح واستقروا في تلك المناطق وأصبح لكل منهم تلامذة وكان الصحابة هم المرجع في شأن الفتوى وشأن التعليم وبيان الأحكام الشرعية ورواية الأحاديث النبوية وكان تلامذتهم يأخذون عنهم هذه الفتاوى ويرجعون إليهم فيما يجد إليهم من نوازل والصحابة رضوان الله عليهم في ذلك كله إنما كانوا يتصرفون على هدي الشرع وكانوا يستندون في الفهم إلى قواعد اللغة العربية لأن هذه القواعد أو لأن هذه اللغة هي لغة الشريعة هي لغة القرآن والسنة إنا أنزلناه قرآنا عربيا ويقول تبارك وتعالى بلسان عربي مبين وكان لهؤلاء الصحب, الصحب الكرام رضوان الله عليهم من قوة الملكة وصفاء القريحة ما يعينهم على فهم هذه الأمور وتوضيح مراميها للناس كانوا يجتهدون في بيان الأحكام والأحكام تنقسم إلى قسمين كما تعلمون قسم واضح مقرر لاجتهاد فيه يكفي بيانه لتعرف حكم تطبيقه وقسم يحتاج إلى اجتهاد إما في بيان التبين المراد منه وإما في الحاق أحكام نوازل أخرى به نظرا لأنه لم ينص على حكمها ولم توجد في عصر تنزل الشريعة كان الصحابة يجتهدون ويستنبطون ويبينون ويأخذ عنهم تلامذتهم هذه الاحكام الجديده التي بينوها ويأخذون عنهم ايضا المنهج الذي كانوا يستنبطون به هذه الاحكام ثم لما ال الامر الى التابعين رحمهم الله احتلوا تلك المرتبه فكانوا يبينون للناس الاحكام التي تلقوها عن الصحابه سواء منها ما كان مقررا ثابتا أو ما كان مستنبطا مجتهدا فيه ثم كانوا يسيرون على منهاج الصحابة في تبيين الأمور الحادثة الجديدة وتوضيح أحكامها ولما كثرت هذه الاجتهادات وزاد عدد طلاب العلم ودخل في الإسلام من الامم الاعجميه عدد كثير وبدات الملكات تضعف وبدات السليقه العربيه تفسد احتاج العلماء الى وضع قوانين ثابته محدده يضبطون بها عمليه الاجتهاد والاستنباط فكان علم اصول الفقه كيف كان اجتهد العلماء رحمهم الله في تعرف المناهج التي كان يستنبط بها من سبقهم من الصحابة والتابعين كيف كانوا يستنبطون الأحكام وكيف كانوا يرتبون النصوص وكيف كانوا يفهمون دلالات هذه النصوص استنادا إلى فهمهم للغة العربية فاستقرأوا هذه الأمور وقعدوا تلك القواعد ولا بد هنا من ملاحظة أمر وهو أن الفقه الذي استنبطه العلماء من الصحابة والتابعين سبق تدوينه وظهوره تدوين وظهور علم الأصول وهذا لا يعني أن علم الأصول ليس له وجود قبل عصر التدوين بل هو كما أشرنا آنفا موجود مركوز في أذهان العلماء المجتهدين يلاحظونه في فتاواهم واجتهاداتهم واستنباطاتهم ولهذا نجد عند ابن مسعود وعند غيره من علماء الصحابة أنهم كانوا يلاحظون المتقدم والمتأخر عند حال التعارض فيقدمون المتاخر وهذا اعمال لمساله الناسخ والمنسوخ حيث يقدم المتاخر على المتقدم عند التعارض ويعتبر المتاخر ناسخا للمتقدم وهكذا كانوا يخصصون بعض الاحكام ببعض عند ظهور التعارض هذا كله يدل على ان هذه القواعد موجوده مركوزه في اذهانهم وان تاخر وضعها ولهذا نظائر كثيره منها مثلا علم النحو تعلمون ان هذا العلم لم ينشا الا متاخرا ولم يكن هذا العلم موجودا مدونا في الجاهليه عند العرب وهم اهل اللغه ولم يوجد أيضاً ولم يدون في عصر الرسالة ولا في عصر الصحابة والسبب في ذلك أن الناس لم يكونوا بحاجة إليه فقد كان لهم من الفصاحة واللسن وصفاء السليقة وتوقّد القريحه ما يغنيهم عن تقعيد هذه القواعد ثم لما بدأ اللسان يفسد بدخول الأعاجم فيه وخشي العلماء على هذه اللغة من الضياع تععدوا هذه القواعد التي تحفظ اللسان العربي وهي قواعد علم النحو فعلم النحو ظهر متأخرا في التدوين ولكن هذه القواعد كانت موجودة في مخاطبات العرب ومحادثاتهم فكانت هذه القواعد كما قلنا مطبقة في كلامهم عندما كانوا يتكلمون كانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول وهكذا فجاء من بعدهم فقعد هذه القواعد حتى يحافظ على اللغة من الضياع والفساد اذن فلا غرابة في أن يتأخر تدوين علم وصول الفقه عن تدوين الفقه نفسه لأن الفقه إنما وجد بناء على هذه القواعد وإن كانت هذه القواعد غير مدونة إلا أنها كما قلنا مركوزة في أذهان العلماء رحمهم الله أول من دون هذه القواعد تدوينا مكتوبا محررا مفصلا مؤصلا هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة هذا الكتاب يعد بحق أول كتاب مدون في هذا العلم وإن زعم بعض الناس أن هناك بدايات أخرى سبقت الامام الشافعي رحمه الله الا ان هذا الزعم لا يقوم عليه دليل ولم يثبت لنا انه وجد قبل عصر الامام الشافعي من دون هذه القواعد واخرجها للناس على هذا النحو وان كانت هذه القواعد كما قلنا موجوده في اذهان العلماء في عصر الشافعي وقبل عصر الشافعي لكن الذي أخرجها إلى حيز الوجود وأبرزها في هذا المؤلف هو الإمام الشافعي رحمه الله وقد اجتمع لهذا الإمام من الملكات والمواهب والتحصيل ما لم يجتمع لغيره فهو اولا وقبل كل شيء من أئمة اللغة المبرزين لأنه قرشي عربي والأمر الآخر أنه قد خرج إلى البادية وتعلم فيها وعرف اللهجات العربية معرفة دقيقة ثم بعد ذلك هو قد تلقى الحديث والأثر عن عدد من العلماء، وعرف فقه أهل الحجاز، حيث تلقى عما تلقى عن ابن عباس رضي الله عنه في مكة، وأخذ علم أهل المدينة عن طريق قراءته على الإمام مالك بن أنس رحمه الله عالم المدينة. وأخذ ايضا فقه أهل العراق وأثرهم وأقيسهم عن طريق محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره ولذلك كان كتابه هذا نبراسا يهتدى به ودرة فريدة يجب الحرص عليها ولا يزال هذا الكتاب الى الان كانه انما كتب في هذا الزمن وان كانت عبارته قويه متينه بليغه قد لا تحتملها اذهان كثير من طلاب العلم وسبب هذا تمكن مؤلف هذا الكتاب من علم اللغة العربية ومن اطلاعه على الأساليب ثم لما انقضى عصر الإمام الشافعي رحمه الله وتلاحق العلماء بتلاحق الأعصار أضافوا إلى هذا العلم إضافات عديدة وتناولوه بالتهذيب والتحرير والتنقيح والإضافة حتى استقرت قواعده وتمهدت مسائله ووجد فيه من المؤلفات العدد الكثير الذي تمتلئ به رفوف المكتبات وخزائن المخطوطات وهذا العلم أيها الاخوه لم يقتصر العلماء فيه على التدوين فيما بعد عصر الإمام الشافعي على المنهج الذي سلكه الإمام الشافعي فإن المنهج الذي سلكه الإمام الشافعي رحمه الله منهج علم سمي باسمه ويعرف هذا عند علماء الفن بمنهج الشافعية والمتكلمين ويقصد به النظر إلى الأدلة الشرعية في مواردها واستقرائها وتدوين القواعد التي تدل عليها في جملتها فالنظر إلى هذه الأدلة نظر مجرد من غير ملاحظة الفروع التي بنيت على هذه الأدلة وهذا المنهج منهج عقلي استقرائي وهو بدون شك كما يعتمد على الأدلة في مواردها أدلة الكتاب والسنة يعتمد على اللغة العربية ودقة الفهم فيها ولكنه لا يلتفت إلى تطبيق هذه القواعد في واقع الفقه والاستنباط شأنه أن يقعد القواعد ثم يأتي بعد ذلك من يستخدم هذه القواعد ويفيد منها في استنباط الفقه وقد يخالفها أو يوافقها وإن كانت هي في جملتها مطبقة موجودة لكن قد توجد بعض المخالفات فيها لأن من نهج هذا المنهج لم يلاحظ تطبيقها في الفقه ولا في مجال الاستنباط وجد منهج آخر أيضا لبعض العلماء وهو المنهج المعروف بمنهج الحنفية أو طريقة علماء الحنفية هذا المنهج لم يسلك نفس المسلك فلم يستقرئ الأدلة حتى يتعرف منها القواعد التي تستنبط منها ولكنه نظر إلى الفروع الفقهية التي نقلت عن أئمتهم وحاول أن يستنبط منها الأصول التي بنيت عليها فالمنهج الأول منهج تجريدي أما المنهج الثاني فهو منهج عملي وهو وإن لم ينظر أولاً في موضوع الأدلة الشرعية إلا أنه نظر في الأحكام الفقهية والاجتهادات المنقولة عن العلماء وهي مبنية أساساً على الأدلة ولاحظ جملة القواعد التي استخدمها العلماء في هذه الاجتهادات فكان هذا المنهج اقرب الى الواقع والى التطبيق من المنهج الاول وان لم تكن هناك فروق كبيره وكثيره بين المنهجين في النهايه لكن هذا نهج منهجا وذاك منهج منهجا اخر فالمنهج الاول لم ينظر الى خصوصيات المذاهب وانما وضع هذه القواعد ولذلك نجد هذا المنهج منهج الشافعية معتمداً عند كثير من المذاهب عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية وعند غيرهم ولكن المنهج الثاني منهج في أصله خاص بعلماء الحنفية فإنهم أرادوا به ضبط أصول مذهبهم وتقرير القواعد التي تحميه من الاختلاف والدفاع عنه ومع الزمن وجد من أتباع المذاهب من أفاد من منهج الحنفية وضمه إلى طريقة الشافعية فتجد أن أتباع منهج الشافعية من المالكية والحنابلة والشافعية يأخذون في بعض الأحيان بعضا من منهج الحنفية في تقرير القواعد الأصولية فيلاحظون تطبيقات الفروع بعد أن استقر هذان المنهجان وجد منهج ثالث يحاول الجمع بين المنهجين فينظر إلى الأحكام الأدلة الشرعية وينظر إلى الأحكام التي فرعت على هذه الأدلة ويحاول أن يطبق بينها حتى يلغي الفوارق فيجعل هذه القواعد عملية تطبيقية بدلا من أن تكون مجرد نظرية ولا بأس من أن نذكر جملة من الكتب التي أُلِّفت على كل منهج من هذه المناهج فمنهج الشافعية والمتكلمين وإنما جمع بينهما لأن المتكلمين اعتادوا على البحث النظري المجرد في تقرير ما يصبون إليه وكثير من هؤلاء المتكلمين كتبوا في علم أصول الفقه فكتبوا على هذا المنهج، فسمي هذا بمنهج الشافعية والمتكلمين، وإن كان الذي وضعه في الأصل هو الإمام الشافعي رحمه الله. من أهم الكتب التي ألفت على هذا المنهج كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري. وكتاب البرهان في أصول الفقه للإمام ابي المعالي الجويني الشافعي وكتاب المستصفى للإمام الغزالي ثم بعد ذلك جاءت كتب أفادت من هذه الأصول التي تقدمتها فجاء الرازي في كتابه المحصول وأفاد من هذه الكتب المتقدمة وأخذ خلاصة ما فيها ووضعه في كتابه المعروف بالمحصول وجاء بعده الامدي سيف الدين فأفاد مما أخذه الرازي في كتابه المحصول ومما أخذه ومما وضعه من سبقه في كتابه المعروف بالإحكام الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الآمدي وهكذا تتابع العلماء بعد ذلك على الأخذ والزيادة والتحوير والتنقيح والحذ والإضافة وعلى المنهج الآخر وهو منهج الحنفية هناك كتب متعددة فقد ألف عدد من علماء الحنفية على المنهج الذي ذكرناه آنفا عنهم ومن أول من ألف الكرخي الإمام الكرخي ألف كتابا في أصول الفقه ثم جاء بعده غيره من علماء الحنفيه كالجصاص الامام الجصاص صاحب التفسير صاحب احكام القران وألف في هذا اصولا تعرف باسم اصول الجصاص ثم جاء بعده البزدوي في كتابه المعروف باصول البزدوي والذي شرحه عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الاسرار ثم جاء بعده السرخسي في كتابه المعروف باصول السرخسي ثم بعد ذلك توسع العلماء في التاليف بقي ان نشير الى بعض من الكتب التي الفت على المنهج الثالث وهو المنهج الذي يجمع بين المنهجين اول هذه الكتب كتاب بديع النظام لابن الساعات ثم جاء بعده ايضا صاحب التوضيح وهو صدر الشريعة حيث جمع في كتابه هذا بين اصول البزدوي وبين ما كتبه صاحب المحصول الرازي وما كتبه الآمدي فأخرج كتابه هذا ثم جاء أيضا الكمال بن الهمام صاحب كتاب فتح القدير فألف كتابا سماه التحرير جمع فيه أيضا بين هذه المناهج المتعددة ومن هذه الكتب أيضا كتاب جمع الجوامع للإمام السبكي فإنه قد نهج في تأليفه منهج الجمع بين الطريقين المتقدمين نود هنا أن نشير أيها الاخوه إلى أن التأليف في أي علم لا يأتي دفعة واحدة بل هو يتسع ويتطور بحسب الحاجة ولنأخذ على ذلك مثلا علم التفسير الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه فسر القرآن كله لماذا؟ لأن من التفسير كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما من القرآن شيء تعلمه العرب من لغتها فليس بحاجة إلى تفسيره وبيانه ثم لما جاء عصر التابعين بداوا يسألون الصحابة عن بعض الأمور التي كانت تشكل عليهم وبخاصة ما يتعلق بأسباب النزول لأنهم لم يعاصروها لم يعاصروها كما سأل عروة خالته عائشة رضي الله عنها عن قوله تبارك وتعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فظاهر الآية يدل على أنه لا حرج على صاحب النسك إذا ترك الطواف بين السعي والم... والسعي اذا ترك السعي بين الصفا والمروه ولكن ام المؤمنين رضي الله عنها بينت له السبب السبب في هذا ان اهل الجاهليه كانوا يسعون بين الصفا والمروه لصنمين اساف ونائله فلما جاء الاسلام وازيلت الاوثان تحرج الصحابه في السعي في هذا المكان حتى لا يقال إنهم إنما يسعون للصنمين فرفع الله تبارك وتعالى عنهم الحرج بقوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما لأن الطواف هنا الآن لله وأما طواف أهل الجاهلية فكان للأصناء إذن الصح... التابعون كانوا بحاجة إلى تعرف بعض الأمور فلذلك زاد الصحابة في تفسير بعض الأمور التي لم تكن بحاجة إلى بيان وإيضاح في عصر النبوة لأنهم كانوا يشاهدونها ويعايشونها ثم لما جاء جيل التابعين وأتباع التابعين أحس بالحاجة إلى تفسير بعض الأمور اللغوية لأن الملكات بدأت تضعف فبدأ هؤلاء يفسرونها لهم فازداد المقدار المفسر من كتاب الله الكريم وهكذا ثم بعد حين جمع بعض العلماء ايات الاحكام في كتاب مستقل وجمع بعض العلماء اللغات المتعلقه بالقران وجمع بعض العلماء اسباب النزول في كتاب في كتب مستقله وهكذا فاتسع علم التفسير وأيضاً احتاج العلماء إلى وضع قواعد تضبط علم التفسير كما هو الحال بالنسبة لعلم أصول الفقه وكما هو الحال بالنسبة لعلم الحديث وهكذا وعلم اللغة العربية نخلص من هذا أيها الاخوه إلى أن علم الأصول أدخلت فيه مباحث في العصور اللاحقة لم تكن في العصور السابقة نظراً لحاجة طلاب العلم إليها فوجدت فيه بعض المباحث المتعلقة بعلم العقيدة كالكلام عن الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى وعن عصمه الأنبياء لماذا؟ لأن الشبه قد وجدت في عصرهم ولم توجد في عصر من سبقه فوجد في عصرهم من يقول بأن العقل حاكم فاحتاج العلماء إلى أن يبينوا هذه المسألة ويبين أن الحكم لله تبارك وتعالى ويؤصل هذا الموضوع ويجعلوه من موضوعات علم الأصول وكذلك احتاج العلماء عندما ثارت بعض الشبه حول عصمة النبي عليه الصلاة والسلام بعض أهل الأهواء والضلال تكلموا في هذا فاحتاج العلماء إلى بيان العصمة وذكرها وإدخالها في علم الأصول لأنها ركن ركين وقاعدة يرتكز عليها قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تثبت عصمته فلا مجال لقبول قوله وهو صلى الله عليه وسلم هو الذي المبين للشرع وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فلا بد حينئذ من بيان معنى العصمة وتأكيدها وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقيم بعد ذلك تقبل كل شيء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في علم اللغة العربية لم تكن الملكات والسلائق في عصر الإمام الشافعي كما كانت عليه بعد ذلك من العصور لأن الناس كانوا على مستوى عال من فهم اللغة العربية والنطق بها وتعرفها ثم لما جدت الحاجة بعد ذلك إلى ضبط هذه الأمور ووضع قواعد تضبط أصول النطق حتى يستقيم الكلام أدخل العلماء بعض هذه المباحث في علم اصول الفقه واشترطوا في المجتهد ان يكون عارفا باللغه العربيه حتى يستطيع ان يجتهد فالاجتهاد ليس امرا سهلا حتى يتقحمه كل من لا شان له وكل من لا مكنه عنده بل لا بد من كونه قادرا على الفهم وقادرا على النطق الصحيح قبل ذلك لكن إذا كان لا يقيم الحروف ولا يعرف الحدود فكيف به يستنبط في كلام الله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر مستبعد فالحاجة المتلاحقة في الأزمان المتعاقبة هي التي أدت بالعلماء إلى إدخال عدد من الأمور ضمن مباحث علم أصول الفقه هذه المقدمه ايها الاخوه اردنا بها ان نلج الى موضوع الاصول وإلى استعراض مباحث هذا الكتاب الذي سنشرع فيه باذن الله ولا بد منها حتى نتعرف هذا العلم وكيف نشا موضوع هذا العلم أيها الاخوه هو البحث في الأدلة الشرعية البحث في الأدلة الشرعية من حيث ما يثبت بها والنظر هنا ليس إلى كل دليل بخصوصه بل النظر إلى جملة الأدلة فيما تدل عليه ولناخذ على ذلك مثلا كيف تقعد القواعد في علم أصول الفقه من القواعد المشهورة في علم أصول الفقه أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم. من أين أخذوا هذه القاعدة؟ أصل هذه القاعدة من اللغة لأن الأمر والنهي من مباحث اللغة وقد لاحظ العلماء في تدوينهم لقواعد علم أصول الفقه موارد النصوص فوجدوا ان كل ما فيه امر المقصود به الوجوب فمن ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى اقيم الصلاه وقوله ادوا الزكاه وقوله اطيعوا الله ورسوله هذه الفاظ جاءت بصيغ الاوامر فلاحظوها جميعا فقعدوا بعد ذلك القاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب فحيث وجدنا أمراً من أوامر الشارع في دليل من الأدلة مجرداً عن قرينه فإنا نحكم بأن هذا الأمر يقتضي الوجوب وكذلك يقال في مسألة النهي واقتضائه التحريم نعم هذا العلم هو في جملته ايها الاخوه مجموعه قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه اذن الثمره من علم اصول الفقه ما هي تعرف أحكام الفقه فتعرف أحكام الفقه ينبني على وجود قواعد تضبط عملية الاستنباط وتعين الناظرة في هذه الأدلة على تحصيل المقصود وقد اهتم العلماء أيها الاخوه بهذا العلم اهتماما بالغا ولا نكاد نجد عالما من العلماء الراسخين ولا طالبا من طلاب العلم الكبار إلا وله حظ من هذا العلم وقد نعى بعض العلماء على من يطلب العلم ولا يهتم بعلم أصول الفقه وسمى هؤلاء حتى وإن تعلموا علوما كثيرة بدون أن يحصلوا علم أصول الفقه سماهم عوام العلماء عوام العلماء الذين لم يحصلوا علم أصول الفقه لأنه يعين على الاستنباط بتعرف الطريقة الصحيحة له وأيضا يعين على الترجيح والموازنة ومعرفة الصحيح من غيره ومعرفة الراجح من المرجوح لأن هذه القواعد تكشف للعالم ولطالب العلم طريقة النظر الصحيحة وهناك فائدة ثالثة يمكن أن تضم إلى هذه الفوائد هي أنه يقدح ذهن الإنسان ويجلي قريحته ويعوده على أسلوب الموازنة والتدقيق وعدم قبول القول بدون دليل كل هذا من فوائد علم أصول الفقه ولكن يجب على كل طالب علم أيها الاخوه أن يحرر قصده أولا وأن يجعل طلبه للعلم ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى فإن العلم عندما يعرى عن هذا المقصد الجليل لا خير فيه والذي يتعلم العلم ليفاخر به أو ليكاثر به أو ليصرف به وجوه الناس إليه حكمه معلوم في الشريعة وقد ورد في حقه اللعن والعياذ بالله ولكن على الإنسان المسلم أن يحرص أن يكون طلبه هذا ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى لا طلبا للشهرة ولا محبة للشهوة وإذا بدرت لطالب العلم بادرة أو أزته نفسه نحو بعض الشهوات الخفية فعليه أن يحرر قصده مرة أخرى وان يعالج تصحيح نيته حتى يكون عمله هذا قربة يثاب عليها عند الله اسال الله ايها الاخوه ان يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وهذا اوان الشروع في المقصود وبالله التوفيق هذه المقدمة كما تلاحظون مؤسسة على منهج درج عليه العلماء في الأزمنة بعض الأزمنة الماضية وهو التزام السجع ورعاية الفواصل ولهم في ذلك مناهج متعددة وهذا أمر معروف شائع معتبر في ازمنته فلا حرج فيه ولكن الحرج كما ذكر العلماء عندما يجعل هذا غاية عندما يجعل الالتزام بالمحسنات اللفظية ورعاية الفواصل غاية في حد ذاته فإن هذا يفسد المعنى والأصل في اللفظ أنه قالب للمعنى ولا بأس من أن يكون للمعنى الجميل قالب جميل أيضا لكن بشرط الا تطغى رعاية الوسيلة على رعاية المقصد وهذه الجملة الأولى التي أوردها وهي قوله اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود واجب الوجود هذا اصطلاح عند المتكلمين يقصدون به الباري تبارك وتعالى وهم يقسمون الأشياء من حيث الوجود إلى ثلاثة أقسام القسم الأول واجب الوجود ويقولون إن هذا يعني ما كانت ذاته مقتضية لوجوده وليس وجوده معتمدا على غيره والقسم الثاني المستحيل وهو ما لا يمكن وجوده كشريك الباري كما جاء في قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فوجود شريك للباري أمر ممتنع عقلا وحسا والوجود الثالث هو الممكن الممكن وهو ما ليس مستحيلا ولكنه معتمد في وجوده على غيره ومحتاج إليه كالخلق جميعا المخلوقات هذه كلها من باب الممكن لأنها ليست مستحيلة بدليل أنها موجودة ولكنها لم توجد ذاتها وهي محتاجة إلى موجد هذه هي تقسيمات المتكلمين في هذا الأمر قسموا الموجود إلى ثلاثة أقسام كما قلنا واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود وهم يعنون بواجب الوجود الباري تبارك وتعالى وعلى كل حال فالإنسان المسلم مطلوب منه دائما أن يحرص على رعاية الألفاظ الشرعية حيث وجدت وأن لا يعدل عنها الى غيرها ولا يلزم من ذلك ان تكون الالفاظ التي لم ترد في لسان الشرع محرمه ممنوعه في كل حال بل قد لا تكون كذلك ولكن الاولى والافح التزام ما جاءت به الشريعه فلا يوصف الله تبارك وتعالى الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال هذه المقدمه فناء على الله سبحانه وتعالى بما هو اهله اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان والمقصود بالقاص والداني بحسب ظاهر اللفظ البعيد والقريب والقرب والبعد هذا لا يكون في حق الله تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالقرب والبعد هنا إنما يكون بالنسبة إلى نظر المتكلم أو بالنسبة إلى قرب العباد وبعدهم من ربهم تبارك وتعالى قربهم منه بالطاعة وبعدهم عنه بالمعصية فإن المعا... الطاعات أسباب للقرب من الله تبارك وتعالى والمعاصي أسباب للبعد عن الله تبارك وتعالى لكن ليس هو البعد الحقيقي عن قدرة الله تبارك وتعالى بل الله تبارك وتعالى قادر على كل أحد وقريب من كل أحد ولكن القرب من رحمة الله والبعد عن رحمة الله نعم فالعباد حتى وإن كان فيهم مقصرون إلا أن الله تبارك وتعالى افاض عليهم الخير حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالله أو الذين جحدوا أو الذين رفضوا شرع الله تبارك وتعالى لم يمنع الله تبارك وتعالى عنهم جوده وكرمه وأنتم تعلمون أن الدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب وإبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه دعا أن يرزق المؤمنين فقط وارزق أهله من الثمرات قال في هذا البلد وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله تبارك وتعالى قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير حتى الكافر يمتعه الله ولا ينقص ذلك مما عند الله شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر ويا ذا القدره القديمه الباهره والقوه العظيمه القاهره ويا سلطان الدنيا والاخره وجامع الانس والجان تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم وتفردت في إلهيتك بخواص القدم وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم وتقدست عن لواحق الإمكان هذا أيضا ثناء على الله تبارك وتعالى وتنزيه له ولكن فيه أيضا كما تلاحظون اعتماد على بعض المصطلحات التي درجت على ألسنة المتكلمين فإن وصف الله تبارك وتعالى بالقدم لم يثبت في أسماء الله تبارك وتعالى ولا في صفاته وإن ورد هذا في بعض الأحاديث ورد الوصف بالقدم في بعض الأحاديث كما في قوله أسألك بوجهك العظيم وسلطانك القديم إلا أنه لم يرد وصفا لله تبارك وتعالى فعلى ذلك نحرص دائما على أن نقتفي أثر الشرع وعلى التزام المنهج الصحيح في باب التوحيد وفي باب الأسماء والصفات خاصة لأنه لا يوجد منهج أكمل ولا أصح من المنهج الذي بينه الله تبارك وتعالى لنا في كتابه وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم وثار عليه سلف هذه الأمة والمقصود بقوله وتقدست عن لواحق الإمكان أو تنزهت عن لواحق الإمكان المقصود به الفرق بين الخالق والمخلوق والإشارة إلى قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وقد ذكرنا آنفا تقسيمات المتكلمين للموجودات وقلنا إن القسم الثالث منها الممكن فالممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ليس كذلك. ثم المخلوق يمرض ويضعف ويجهل ويموت، وليس كذلك الخالق. فهذا ثناء على الخالق تبارك وتعالى وبيان للفرق بينه وبين المخلوق. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء. وأزلت من وبيل اللأواء وأسبلت من جميل العطاء وأسبلت من جميل الغطاء وأزللت من كفيل الإحسان حمد من آمن بك وأسلم وفوض إليك أمره وسلم وانقاد لأوامرك واستسلم وخضع لعزك القاهر ودان هذا الخضوع وهذا الاستسلام هو شأن الإنسان المسلم أمام خالقه وبارئه تبارك وتعالى وبقدر ما يحقق الإنسان المسلم هذه الأمور في نفسه وفي حياته بقدر ما تكون عبوديته لله تبارك وتعالى والإسلام كما يقول العلماء والاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك فالاستسلام هذا من أعلى مراتب العبودية إظهار الافتقار والتذلل وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله هذا من أجل مظاهر العبودية وهذا وإن كان له مظهر قولي لا بد أن يحقق الإنسان المسلم هذا بقوله لكن له مظهرا أهم من ذلك وهو المظهر العملي لا بد أن يطبق هذا في حياته وفي سلوكه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمره إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا الخضوع وهذا الاستسلام هو شأن الإنسان المسلم الصادق وأسألك أن تصلي على سيدي أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيدي معد بن عدنان سيدي معد, سيدي معد بن عدنان وأن ترزقني هذا لأ... أيضاً يعني من الشيء المشروع أن يبتدئ الإنسان كلامه بالحمد وأن يثني بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورد من الآثار في الابتداء بالحمد ما هو معلوم معروف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بذكر الله فهو أجذن. وإن كان العلماء قد تكلموا في هذا الحديث ولكن توجد أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى وهكذا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه وأحاديثه يبتدئ بحمد الله وبذكر الله تبارك وتعالى ثم تأتي بعد ذلك الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ايها الاخوه ان حق النبي عليه الصلاه والسلام حق عظيم على امته فان الله تبارك وتعالى قد هداهم بسببه وأخرجهم به من الظلمات الى النور فحقهم عليه فحقه عليهم حق عظيم وقد امرهم الله تبارك وتعالى بالصلاه والسلام عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة عليه فقال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ذكرت هنا عبارة في آخر هذه الجملة وهي قوله وفاتح أوليائك والحقيقة أننا بحاجة إلى أن نحدد المقصود من هذه العبارة فإن المقصودة فإن الظاهرة منها أمر موهم بعض الناس قد يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه فاتح الأولياء ويقصدون بهذا أنه كان قبل آدم وأنه فتح باب الولاية للأنبياء وللأولياء ولا شك أن هذا من الغلو وإن كان المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام مهد أمر الولاية وفتح بابها لمن جاء بعده بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إلى الولاية الحقيقية إلا إذا قبس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر لا شك في ثبوته ولا نزاع في قبوله فهو صلى الله عليه وسلم باب الخير ومفتاح الهداية وهو النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة